<تصفيق> دموع خلصت <تصفيق> عالشفته من فرقه لو ميت <تصفيق> ما نمت ما ادري من فرق سني نصحي اقول حق اذكر كلامك كذاب وبصوتك ويا روحي والوحده <تصفيق> احشني مو بس مو لك روحي طيكت لياك احس دنياك من عيني وكاك يا جعني هجرك حال موتني همي في حب حبثني بس انت اوميك بعدك صرت مهجور والله وغلاتك على الحيطان كل ذكما ياتك مو بس حبك. كان يموت من امك يوم على دنياي وبروحي خنجه حتى اني بس ضلي بالقوه شي والله صاروا فراق والبيبي شحتي لي إما ليا ما حد مو صحتي لما رحت ويا راحت فرحتي بين علي الشوق وعيوني تعبا صار اسمه بالوناس قد ما ون